على موج السهر والويل تروح وترجع عمالي افكر من بعد هالليل اش يصير بحالك وحالك يا اخويا حسين كلمني يالاني كلمني احس قلبي احس يا قلبي يا والله اخويا هالمسيا شلونا وادعا مدر تسمع عنب حنيني لو اسمعا بين يوما بين يجرح الله للمشاعر والملك اللي ما في صدري مثل هلال تسعه لو يحس الالبيات ما تركنا جمضيا نوي شوفيل ما عيده معي ما بقت مو جرويا يا استباريج الله الله وانت تعبتي من المعاصي ذكر يا الله ليل هذا عينا كل قدرنا فكرة يصحى ونحر لازم تنظرينا وش مرصى يذبحى بالظهر ما وعدنا باشى تلتقي جروح وخواطئ أبقى مرمي دمي عافي تكسري ظلوع الحواف يا زارعي الصبو ريت مدى العمر ما يطلع الفجر وبقع مع الظلام ما اقدر انظرك والطاغين حرق وسيف ماتراك في من حرك كلام حزني عليكي شعبي الريح أشجار صغر الواقف الطير أنا اللي أنك من تقصدي الهسوف في ذمتي الأسوف يا وردتي الرحيل راسي برمحي ظال قلبي على الهزال روحي مع الطفل والطفلة ويل عليل مثل المطار في خاطر الغال انت العزيزة لترعد الظال مثل المطر مثل المطر في خاطر غير مثل, المطر مثل المطر خاطر غير